فهذا هو الدرس الخمسون حول شرح القواعد الفقهية الخمس التي أسميناها شوارد الأنس في نظم القواعد الفقهية الخمس والآن نقوم بشرحها بإذن الله تعالى ونذكر بعض القضايا التي لها علاقة بالفقه وقد سبق في الدرس الماضي او في الدروس الماضية ان الاحناف قسموا الوضوء إلى خمسه اقسام الى خمسه اقسام وطبعا هذه الأقسام عند الاحناف لسنا ملزمين باتباعها ولكن لا من ماذا من معرفتها ان طالب العلم ينبغي ان يكونوا ملمين بالقضايا الفقهيه وبالقضايا سواء كانت كلية او جزئيه فقلنا بأن من أنواع سلام الله من انواع الوضوء الوضوء الفرض النوع الثاني الوضوء, الوضوء الواجب النوع الثالث الوضوء المندوب المندوب وقد ذكرنا أن هذا النوع يندرج تحته أنواع كثيرة أوصلها بعضهم إلى خمسين نوعا وذكرنا نيف نوعا من أنواع الوضوء المندوب ثم اليوم عندنا ان شاء الله النوع الرابع والنوع الخامس وهو المكروه ونحاول أن نشير إشارات سريعة من باب أشار فأشر والذيب تكفيه الإشارة حتى نخرج من هذه القاعدة فقد أطلنا الكلامة حول هذه القاعدة وهي المشقة تجلب التيسير وقد سبقت القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها ثم الثانية اليقين لا يزال أو لا يرفع بالشك ثم الثالثة المشقة تجلب التيسير تجلب التيسير ولعل إن شاء الله بعد الفراغ من أنواع الوضوء ومن تقسيم بعض المشقات التي لا تنفك غالبا عن العبادات ثم التي تنفك عنها غالبا وقد ذكرنا بعض التخفيفات آنذاك ندخل في القاعدة الرابعة بإذن الله النوع الرابع المكروه المكروه هذه كلمة المكروه أصل مادة أصل مادة كاريها أو صيغة كاريها تدل على ماذا؟ تدل من خلال بنيتها على خلاف الرضا وخلاف المحبة فالمكروه معناه ضد المحبوب ضد المحبوب كرهاء الإنسان كرهاء بمعنى لا يرضى بمعنى لا يحبه بمعنى لا يحبه فهنا التعريف بالضدية كما نقول دائما الأشياء تعرف بأضابها والضد يظهر حسن والضد وبضدها تتميز الأشياء أو تتبين الأشياء فكل ما هو خلاف المحبة وخلاف الرضا يقال له ماذا؟ المكروه المكروه إن الله يكره لكم ثلاثة فالمكروه هنا المراد به الحرمة كما سيأتي إن شاء الله أو نترك هذا لعلم أصول الفقه كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروه والمراد به الحرمة لأن السلف كان لفظ الكراهية إذا أطلق يراد به ماذا؟ الحرمة يراد بها الحرمة أما الكرائية التي تقابل الحرمة فهذا لم يكن معروفا عند السلف إلا ما كان مكروها كرها فطريا كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يكره رائحة الحنى هذا كره فطري ومن الناس من يكره بعض الروائح هذا كراها فطرية هذه كراها فطرية ومنه أيضا كراهة اكل الطعام الذي فيه ماذا؟ البصل أو الثوم أو الكراث أو شيء من هذا القبيل فقد تكون الكراهية فطرية وأما الكراهية من جهة الاستلاح ما معنى؟ ينبغي أن نضبطها ونضبط وينبغي أن نضبطها بماذا؟ بتعريف الأصوليين وليس بتعريف الفقهاء لأن الشيء لا ينبغي أن يضبط بماذا؟ بمظهر آخر أو بفن آخر إذا كنا في علم النحو فينبغي أن نضبط الحقائق على منهاج وقواعد وأصول أهل النحو واتفاقهم واستلاحاتهم وإذا ك... كنا ندرس علم أصول الفقه فينبغي أن نفهم الأشياء بماذا؟ بمناهجي علماء الأصول وهكذا نقول في كل الفنون في علم الحديث رواية ودراية في علم التفسير وقواعده وأصوله في علم الفقه وأبوابه وما أصل فيه في علم اللغة كذلك في علم البلاغة كذلك إذن لا بد أن نعرف الشيء بماذا الحقائق لها تتعلق بنفس الفن ومن علماء الفن كما قال ماذا؟ لن دقيق العيد لن دقيق العيد لما عرف الشاذ قال ينبغي التعريفات أن تكون من أهل الشأن ومن أهل الفن وإلا وقع ماذا؟ وقع الخلط وقع الخلط ولذلك المكروه معناه اكتبوا تعريف المكروه عند الأصوليين طبعا هناك من الأصوليين من يتفنن ويذكر تعريفات وأنواع من ماذا؟ من الاصطلاحات وقيود وهناك من يذكر تعريفا يتوسع فيه لكنه غير جامع ولا مانع هناك من يذكر تعريفا ولو كان مختصرا لكنه جامع مانع والتعريف كما قلنا سابقا ينبغي أن تكون جامع مانع قالوا ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام ما ترك ما طلب الشارع من المكلف طبعا من المكلف طلب هذا ولكن من المكلف أما الطفل غير مكلف لا يجب في حقه شيء ولكن مطلوب منا ومستحب أن نعلمهم وأن ننشئهم على الأخلاق الفاضلة حتى إن بعض السلف كان يرى أن البنية حتى ولو كانت صغيرة ما ينبغي أن تدخل على الرجال والأولاد الصغار ينبغي أن ننشئهم أيضا أن لا يلبسوا الحريب وأن لا يلبسوا الذهب وأن لا يدخلوا على النساء وينشأوا ناشئ الفتيان في ن على ما كان قد عوده ابوه يعني ابوه أبو يعني ابوه اذا فلا بد من النظر الى هذا ولكنه هل هو مكلف لا حتى الزك عندما تخرج من مال الطفل من باب الوضعي وليس من باب الحكم الشرعي من باب الوضع حكم الوضعي وليس من باب الحكم الشرعي فنقول ما طلب الشارع المك... ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام الطلب لم يكون على وجه الإلزام وعلى وجه الفرد وعلى وجه الحتم لا على وجه الحتم والإلزام ويثاب تاركه امتثالا ويثاب تاركه امتثالا نعم هذا تمام التعريب بقي ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله إذن هذا تعريف المكره عند الأصولين طبعا ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام لا على وجه الحتم والإلزام ويثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ها؟ ويثاب فاعله امتثالا إذا فعل المندوب امتثالا يثاب لما يثاب يثاب لكن إذا تركه ولم يفعله يعاقبا يعاقب لا يعاقب ولذلك قالوا في التعريف ماذا قالوا في التعريف ويثاب فاعله ويثاب عفوا تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وطبعا المكروه الأصوليون ذكروا له سياغا كثيرة ذكروا له سياغا كثيرة وحتى ذكروا أن المكروه قد يستعمل بماذا ويراد به الحرام قد يستعمل ويراد به الحرام وهذا طبعا محله ماذا محله علم وصول الفقه. الفقه وطبعا هذه الأحكام الشرعية أحكام الشرعية ما هي خمسة او السبعة على قولي او اكثر المهم خمسة هي على النمط الذي ذكر الاحناف انواع الوضع الفرض يعني اللي هو فرض وواجب شيء واحد ثم ايضا المندور ثم ايضا المباح ثم ايضا المكرو ثم ايضا الحرام ثم ايضا الصحيح الفاسد او البطلان المهم على كل نذكر هنا خمسة الآن سبق لنا الفرض وسبق لنا الواجب أو قل هو الواجب إلا على مذهب أحناف على الإطلاق والمالكية في مسألة الحج, في مسألة الحج. يعني الواجبات تنجبر بالدم كما سبق أن قلنا وفهموا هذا جيدا ثم أيضا المندوب ثم أيضا المكروه ثم ايضا المحرم او الحرام, أو الحرام وطبعا الفرق بين المباح مندوب هذا شيء اخر ولذلك مما قلت في منظومتي المسمات الشوارد نظمت فيها ماذا متن لا متن الورقات, متن الورقات قلت اعلم بان الفقهاء واعلم واعلم بان الفقه بالمراد واعلم بان الفقه في اجتهادي هذا هو الفقه واعلم بان الفقه بالمراد معرفه الاحكام في اجتهادي يليه محظور فمكروه ورد يليه محظور المحظور هو المحرم واعلم بان الفقه بالمراد معرفة الأحكام في اجتهاد يليه محظور فمكروه ورد ثم صحيح باطل من ذا ثم صحيح باطل من ذا استفد إذن يليه, يليه محظور فمكروه ورد ثم صحيح باطل من ذا استفد فواجب يليه. لا بعدين إن شاء الله أكتبه فواجب لمن اتى ثواب الواجب فواجب لمن اتى ثواب مستوجب من تركه عقابه مستوجب من تركه عقابه ومن دب بدون اشباع الدال ومن دب يجني الثواب فاعله و صوت العقاب نائله و صوت العقاب نائله اما المباح ليس من ثواب للفعل أو للترك من عقابه وتارك المحظور حتما يؤجر وفاعلوه بالعقاب يزجر والمحظور هنا المربي الحرام يثاب, يثاب من يعرض يثاب من يعرض عن مكروه يثاب من يعرض عن مكروه ولا يعاقب فاعلوه عليه ولا يعاقب فاعلوه عليه هذا هو التعريف هاش؟ تعريف المكروه استجلوا هذا البيت فقط يثاب من يعرض عن مكروه ولا يعاقب فاعله عليه وهو التعريف الذي ذكرنا ما طلب الشارع ماذا ما طلب الشارع من المكلف تركه ولهذا قلت يثاب من يعرض عن مكروه ولا يعاقب فاعله عليه طيب إذن هذا باختصار تعريفه وطبعا لو سيا وينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة عند بعض الفقهاء وهذا محلو ماذا علم أصول الفقه علم أصول الفقه ونحن هنا في مسألة الوضوء المكره مسألة الوضوء المكره ما المراد بالوضوء المكره ما هي صورته عند عند الأحناف قالوا كاعاده الوضوء كاعاده الوضوء قبل اداء الصلاه بالوضوء الاول كاعاده الوضوء قبل الأول. مثلا الرجل او المراه واحد منهم توضى ثم جلس ثم ايضا قام وتوضا ثم قام وتوضى هذا مكره عند الأحناف بل هذا فيه إصراف هذا فيه إصراف وقد نهينا عن ماذا؟ عن الإصراف في الماء والحديث ولو كنت على نهر جار لا ضعفه بعضهم وأحسنه البعض الآخر ولو كنت على نهر جار إذن معنى أن الإنسان ما ينبغي أن يسرف في الماء بل ولا في الطعام بل ولا في الكلام بل ولا في اللباس بل ولا في المشي بل الإسراف مكروم من حيث هو ممنوع من حيث هو فإذا توضأ الإنسان وجلس دون أن يصلي به فريضا ودون أن يطوف به فنقول له قد ارتكبت المكروم عند الأحناف بل عند كثير من العلماء لأن الوضوء على الوضوء مكروه لأن الوضوء على الوضوء مكروه من غير أن يؤدي به المقصود من غير أن يؤدي به المقصود أما إذا أدى به المقصود وأراد أن يتوضأ مرة أخرى هل هذا مكروه؟ الجواب لا هذا جائز هذا جائز وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صالة حتى ولو كان على طهارة حتى ولو كان على طهارة إن هذا هو القسم الرابع القسم الخامس الوضوء الحرام الوضوء الحرام أو المحرم الوضوء الحرام أو الوضوء المحرم. ما هو الوضوء الحرام ما هو الوضوء الحرام طبعا الجحرم عرفت الاشم عن الحرام الحرام يقول فلان حرام فلانا من كذا إذا منعه فالحرم معناه المنع, معناه المنع والمحرم معناه ماذا؟ الممنوع فلان حرم عليه فلان كذا وكذا يعني منعه من كذا وكذا فالحرم معناه المنع أو إن شئت أن تعرفه بالضدية قل هو ضد الحلال ضد الحلال وأما من جهات الاستراح ما طلب الشارع الكف عنه ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزان هذا هو الفرق بينه وبين ماذا وبين المكره المكره ماذا قلنا ما طلب الشارع الكف عنه لا على, لا, لا على وجه الحتم والإلزام والحرم ماذا قلنا فيه؟ ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه أو تركه على وجه الحتم والإلزام, والإلزام وتمام التعريف عند الأصول يا قرن ويثاب تاركه امتثالا شوف هذا التعريف دقيق جدا ويثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا هذه القيود ليست جزافة إنما لأشياء مهمة يتكلم عليها الفقهاء من يعد منكم التعريف ما طلبا مع طلب الشارع شارع الكفان اي على وجه الحتم والالزام ويثاب, ويثاب تاركه امتثالا امتثال امتثال امتثال امتثال هذا هو القيد امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا لانه قد يترك الانسان الحرام ولكن لامتثالا لامتثالا فهذا قد يكون ايضا معذورا وليس ماجورا قد يكون مأزورا وليس مأجورا يعني كمن ذهب للسارقة لبيت فلان فوجد الأضواء في البيت فرجع لو, لو رجع من وسط الطريق قال استغفر الله ماذا أريد أن أفعل هذا مأجور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربع وكما أيضا من هم بسيئات فلم يعملها كنت مثل حسن في رواية لكن إذا كان عازماً ووصل يعني ذكرنا أن هم الهم والنفس حديث النفس والعزم الذي يعاقب عليه الإنسان ما عزم عليه العزم, العزم فإذا عزم ووصل إلى, ماذا؟ إلى البيت ووجد الأضواء في البيت فراجع أن صاحب البيت موجود داخله داخل البيت فرجع هذا يأثم ولا ما يأثم؟ هذا يأثم أو كمن كان يزني مثلا ومرض ولا يستطيع الزنى فهو لا زال لا زال في الحرام العياذ بالله ويتمنى لو كان شاب بالله فعلى كذا وكذا أو كمن يتعاطى المخدرات ولكن منعه الطبيب ويتمنى هذا أيضا مأزور هذا مأزور وإذا ترك المعصية عادة فقد خرج من عهدتها ولكن هل يجعل الله عمله السابق حسنات لا هل ينطبق عليه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لا لا ينطبق عليه ذلك إذن فلابد أن يترك المعصية لله تعالى امتثالا ولذلك ماذا قلنا في التعريف ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام ويثاب تاركه امتثالا امتثال لأمر الله أما إذا كان لا يستطيع فهو مأزور وليس مأجورا ويعاقب, ويعاقب فاعل واختيارا لو جاء رجل وأكرهك على شرب الخمر هل تأثم؟ الجواب لا أكرهك على الصرقة هل تأثم الجواب لا أكرهك على فعل محرم هل تأثم الجواب لا أكرهك على التلفظ بالكفر ولكن قلبك مطمئنا بالإيمان ولكن قلبك مطمئنا بالإيمان يكون قلبك مطمئنا بالإيمان كما قال الله عز وجل في قصة عمار نياسر ياسر المعروفة ولما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون له أنه قد كفر عمر فقال عمر مرئ إيمانا من مشاشة رأسه إلى أخمص قدمه وقال له إن عادوا فعد إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فإذا هذا تركه كيف تركه امتثالا وكيف يعني ارتكب أيضا الفعل اختيارا اختيارا اما اذا كانت تحت الضغط فلا وطبعا اختيارا هناك اشياء حتى لو اكرية عليها لا يجوز له ان يرتكبها مثلا الزنا او اللوات لا يجوز مثلا القتل لا يجوز تحت ذارعات الاكرار لانك تريد ان تحفظ نفسك وتقتل وتزهيق نفس غيرك فهذا لا يجوز لأن العصم للنفوس عامة مش نفسك فقط ولذلك لا يقال على أنه قتل تحت الإكرار قتل تحت الإكرار وما يفعله البعض في سوريا أو في ليبيا أو في تونس أو في مصر كانوا يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ تحت ذريعة أن مبارك لا بارك الله فيه حسن بارك وشين العابثين وهذا الأسد اللي هو من أسماء الأضداد يقول بأن النصير اللعين هو الذي يرغمنا على القتل يرغمنا على القتل هذه, هذه الأقوال تقبل منهم وهذه الحجج تقبل منهم وهذا الاعتذار يقبل منهم لا أبدا لأنه لا يجوز لك أن تصون نفسك وتزهيق نفس غيرك على كل هذا هو تعريف الحرام على جهة الاختصار وطبعا الحرام له سياغ كثيرة له سياغ كثيرة ثم أيضا ينقسم باعتبارات مختلفة فقد يكون الحرام حراما لذاته حراما لذاته يعني بذاته هو حرام مثل الشرك الشرك حرام بذاته ومثل أيضاً الزنا الزنا حرام بذاته ومثل السارقة السارقة حرام بذاتها وطبعاً هذه كلها فيها نصص الشرك أن تجعل لله أن الدنوى هو خلقك والشرك معناها تسويته غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبه السبع الموبقات وذكر منها الشرك ولما سأل كما في عديث عبد الله مسعود أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله نبدا وهو خلقك المهم الشرك ثم السرقة ثم الزينة ثم أكل الخنزر ثم القتل هذه كلها حرام لذاتها ولا لغيرها هذه لذاتها هذه حرام لذواتها لماذا يقولون بأنها حرام لذاتها لأن مفسدتها واضحة خالصة راجحة ويترتب على فعليا ماذا يترتب؟ يترتب العقار ويترتب الإثم بعضها إذا كان اختيارا وبعضها حتى ولو كان اضطرارا حتى ولو كان اضطرارا مثلا يعني أرغمه على الشرك كما قلنا هذا لا شيء عليه قال هو لكن قلبه كيف هو مطمئن بالإيمان لكن أشياء أخرى مثل القتل والزنة وما شبه ذلك كذلك القسم الثاني عند الفقهاء محرم لغيره إيش معنى محرم لغيره محرم لذاته عرفنا ما معنى قولنا محرم لغيره يعني معنى أن الأصل فيه مباح الأصل فيه مباح ولكن الشرع حرمه لماذا؟ لخلوه من المفسدة لخلوه من المفسدة لكن ورجع المصلحة لكن لما كان هناك ظرف معين أباحه على شباحه لأنه مشروع لخلوه من المفسدة ومصلحته راجحة لكن لما وجدنا في بعض الظروف أنه سبب إلى المفسدة سبب إلى المفسدة أنا ذاك تعتريه ماذا يعتريه يعتريه تعترى الاحكام المعروفه بالدرجه الاولى الحرمه الحرمه علاش في هذه فهذا هذه في هذه هذه تعترى الحرمه اعطيني مثال البيع والشراء البيع والشراء حلال ولا ولا ماشي حلال؟, حلال لكن اذا كان حلال معناه انه مشروع البيع والشراء مشروع في اي وقت نعم الا انه يحرمه عند سماع النداء الأول للجمعة عند سماع النداء لماذا؟ لأن مزاولتك للبيع والشراء في تلك الحالة تفوت أو يفوت عليك ماذا؟ الجمعة ويفوت عليك الخطبة ولذلك أمرنا أن نسعى إليها فاسعوا إلى ذكر الله والمراد بالذكر هي الخطبة بدليل أن الحديث الطوي المعروف صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من توضأ وإحسن الوضوء ثم ذهل المجيد كان كمن تصدق ببدنه ثم الثاني كمن تصدق ببقرة ثم الثالث كمن تصدق بكبشن ثم آخر بدجاجه ثم آخر ببيضه ثم إذا صعد الإمام على المنبر طوات الملائكة الصحف وجلست لتستمع الذكر ما المراد بالذكر؟ الخطبة الخطبة ولذلك من رد على حزم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال بأن صلاة الجمعة ركعتان فردت ركعتين لكن بالخطبة بالخطبة وبدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأسعد بن زرارة وغيره أمرهم أن يقيموا الجمعة قال اجمع الناس ثم اخطبوا فيهم اجمع الناس ثم اخطب فيهم لا بد من الجمعة ولا بد من الخطبة أما اثنان لا لكن إذا كانوا ثلاثة على الراجح نعم واحد يخطب والباقي يسمع واختلفوا في العدد اختلفوا في العذب إذن فلذلك أمرنا أن نسعى إلى الخطبة بينما إلى ماذا إلى الصلاة لا يجوز لنا السعي إلا على قول عند المالكية وينسبون ذلك لابن عمر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة وأتوها وعليكم السكين والواقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يعني لاحظوا هنا قال فتوها وعليكم السكينه والوقت بينما في الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا والسعي معناه ان يسرع الخطأ ان ان ماذا ان يسارع فهنا البيع والشراء مباح لكن بما ان اشتغاله بالبيع والشراء قد يفوت عليه خطبة الجمعة لذلك نقول بأنه حرام ولكن لذاته أم لغيره طيب الخطبة حلال على الإنسان أن يخطب امرأة حلال هذا أمر مباح لكن إذا علمت أن أحدا تقدم لخطبتها ولم يكن له منه يعني ما ردوش عليه ما قررش لا فهنا نقول له يحرم عليك أن تخطب على خطبة أخيك على خطبة أخيك كذلك البيع أنا مثلا مع فلان أريد أن أشتري منه بضاعة وأتيت أنت وأنت تعلم أن بيننا صفقة لم تتم وذهبت إليه وزدت الثمن فأنت آثم مع أن البيع الشراء حلال والنكاح كذلك الخطبة أن تآثن قال العلماء إذا كان لم يحصل النكل يعني ما قالوا خلاص قال بعض العلماء لكن إذا كنا نعلم أن الخاطبة مبتدع ولربنا يؤذيها أو أن الخاطبة فاسق وإنما جاء بزي الزهاد والعباد وهو ذئب ذئب منطوين على شر فقال ينبغي أن تبينا لهم وينبغي أن تتقدم للخطبة ينبغي أن تتقدم للخطبة لماذا؟ لأن الرجل قد يؤذي هذه المرأة أنه وجاء بلباس الزهاد والعباد وبلباس الملتزمين وبلباس الناصحين وبلباس الآن ذاك ممكن أن تقول, لهم أن تقول لهم هذا لا يصلح لكم أن به كذا وكذا وكذا وتحذر من شره وهذه لا تحتبر غيبة هذه من المواضع التي يجوز فيها أن يغتاب الإنسان المواضع الست المعروفة فتقول له لا يجوز أبدا أن تزوج هذا أن هذا معتقد شيعي أو معتقد أنه يعني يفعل كذا وكذا أو من الخوارج أو معتقد أنه مرجئ من غلاة المرجئة أو كذا أو كذا تبين لهم وتقول لهم بأن الذي يصلح لابنتكم فلان وتقول له أنا أصلح لها إذا كنت فعلا تصلح لها وفعلا تريد مصلحتها وتخاف عليها هذا جائز هذا لا يعتبر حرام هذا لا يعتبر حرام فالزواج حلال فالزواج مباح تعتريه الأحكام الخمس المعروفة ولكن في هذه الحالة في هذه الحالة لا يجوز لأن هناك عارضا لأن هناك عارضا سوف يحدث ما لا تحمد عقباه ويحصل بينكم السباب والعداوة والبغضاء بين ماذا؟ بين مسلمين بين مسلمين ويحصل الإيذاء وهذا لا يجوز أبدا كذلك الصلاة الصلاة مشروعة إذا كنتم تذكرون أننا قلنا بأن العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسم عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر وعبادة لها أول وليس لها آخر وعبادة لا أول لها ولا آخر ولعل البعض منكم لم يحضر هذا التقسيم عبادة الذي لها أول وليس لها آخر محدودة الطرفين هي مثل الصلاة ومثل الحج هل ممكن أن يقف الإنسان بعرفة الآن ويكتب له الحج؟ الجوال لا الحج أشهر المعلومات ولله يعني الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل فإذا جاء واحد الآن وقال ممكن أصوم الآن ممكن أصوم الآن لماذا؟ لأن الصيام في هذا العام سيأتي في الصيف والحرارة تكون مفرطة هل يمكن؟ لا يمكن نقول له لا يمكن لك إذ الفاذي العبادة لها أول ولها آخر قسم الثاني عبادة لها أول وليس لها آخر كالزاكر الإنسان وجب عليه أداء الزاكر لكنه لم يفعل سنة سنتان ثلاث أربع هل تبرأ ذمته أم لا تبرأ أبدا لا تبرأ ذمته لأن القاعدة إلا بالأداء إحسنت إلا بالأداء القاعدة المعروفة الشيء من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء, بالأداء. عليه الكفارة سواء كان الكفارة الغاليضة أو الكفارة الخفيفة هل إذا كانت عليه الكفارة لها وقت وتنتهي مدتها الجواب لا تبقى في عنقه من تقرر في ذمة الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء كذلك الصلاة المنسية كذلك الصلاة التي نام عليها الإنسان من نام عن صلاة أونسية فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذك وأتلى قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري وليس في النوم, تفريط. ليس في النوم تفريط كذلك ماذا آخر؟ قسم الثالث لا ليس لا أول وليس لها آخر تلاوة القرآن لها أول ولا آخر لا ذكر الله بجميع أنواعه من تسبيح وتقديس وتهليل وحسبلة وحولقة وشهادة هل لها أول ولا آخر الجواب لا كذلك النوافع الأصل فيها ماذا الجواز الأصل فيها الجواز يعني في كل وقت إلا في الأوقات التي منع الشرع لماذا؟ هل حرام لذاتها أم حرام لغيرها؟ حرام لغيرها على كل هذا الكلام له بابه وهو علم أصول الفقه وإنما ذكرنا هذا ضروري كفتح الباب للدخول إلى القسم الخامس والآخر وهو الوضوء الحرام او المحرم الوضوء المحرم ويحرم الوضوء قالوا من ماء مغصوب من ماء مغصوب من ماء موقوف لغير الطهاره أو بماء يتيم أو بماء هنا في هذه الحالات يحرم الوضع لماذا؟ لأن الماء المغصوب كالماء النجس والماء الموقف لغير الطهارة كالماء النجس لأن ولا ربما ولا كذا قالوا وأيضا ماء ليتيم ماء ليتيم أخذته غصبا فهذا يحرم يحرم عند الأحناف وعند كثير من الحنابلة ولكن هل يصح الوضوء بالمغصوب أو الصلاة في بالثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة هل يصح أم لا طبعا مسألة فيها خلاف الأحناف عندهم الوضوء حرام ولكنه جائز تصح به العبادة توضأ بالماء المغصوب يعني ارتكب الحرام ولكنه إذا أتى بالفرائض فهم ينظروا هذا ماء مغصوب يرحمك الله هذا ماء مغصوب ولكنه أتى بالفرائض والأركان غير منقوصة أيضا أرض مغصوبة بني فيها المجهد بني فيها المجهد أو فورشة المسجد فورشة ماذا بالحرام أو السراء الحرام الذي سطر به العورة أو اللبس هم عندهم يرتكب الحراء ولكنه يش صلاة صحيحة لأنهم يقولون الفقيه إلى ماذا ينظر ينظر الفقيه إلى ماذا ينظر إلى الأركان إلى الأركان هل أتى بالأركان كاملة هل الصلاة كما أمر والطائفة أخراك يقول لا هذا العمل مردود والدليل على ذلك الدليل قالوا عندنا حديث رواه البخاري معلقا ومسلم موصول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولذلك قالوا من توضأ بالماء المغصوب كمن توضأ بالماء الناجس عالما بالحكم يفهموا هذا جيدا عالما بالحكم أما إذا كان عالما بالحكم ذاكرا عالما بالحكم ذاكرا لا اسم قبل العلم لا اسم قبل العلم هذا واحدة النقطة الثانية ذاكرا أما الناس لا اسمع عليه الناس لا اسمع عليه في كل شيء الناس على الراجح في كل شيء خلاف لبعض الفقهاء حيث قياد ذلك فمثلا الناس نسيه وتكلم في الصلاه هل تنطق الصلاه لا الناس نسيه واكل في نهار رمضان ان تنطق الصلاه لا صيام لا جامع في نهار رمضان هل عليه شيء لا هل يعيد لا هل عليه كفر لا أكل أكل لا شيء عليه إنما أطعمه الله وسقاه رفع عن أمة الخطأ مع أن الخطأ واقع والنسيان واقع إذن ما الذي رفع الإثم رفع إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ماذا الإكراه وما استكره عليه وما استكره عليه فلذلك قال العلماء بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس على أمرنا فورد وهذا معنى مردود سبق لنا في ماذا؟ في علم النحوي أن المتعلق لما تعلق به وما قيد للذ أطلق ونطبق ما سبق لكم قلنا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول هذا خلق الله أي مخلوقه فهو رد أي مردود أي مردود عمله مردود عليه عمله مردود عليه ولذلك قال العلماء من بنى المسجد بالمال المغصوب بنى المسجد بالمال المغصوب أو المال الحرم من أي جهة اكتسبه من الحشيش او من الرشوه او من الفساد او من الزنا او من الزنا كما قالوا بان امراه باغيا بان امراه باغي بان باغيا كانت تزني وتاخذ الاموال وتتصدق على الايتام تكفل الايتام هي كافله للايتام بما حرام هل يجوز هذا لا يجوز لا يجوز هذا كما قالوا بنا مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق لكن الويل لا تزني ككاتمة الأيتام من كد فرجها لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي فكذلك قالوا من دفع الأموال لبناء المسجد وإذا كان ماله حراما فلا أجرى له بل هو آثم بل هو آثم قالوا نعم ممكن أن يبني بالمال الحرام المراحل إذا كانت خارج المسجد يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعلف للدواب ما كان من الحرام فلذلك قالوا الحنابلة رواية للحنابلة ورواية للظاهرية أو الظاهرية قالوا على الإطلاق قالوا الصلاة في المسجد المغصوب يعني إذا كان الأرض مغصوبة أو المن مغصوب يعني أجعت الأموال رغما عنك فالصلاة في المسجد هذا عند الحنابلة أو رواية عند الحنابلة وعند الظاهرية لا تجوز لا تجوز لأنها مغصوبة قالوا ومن هذا الثوب المغصوب الثوب كذلك اختلف العلماء في حكم الصلاة في الثوب المغصوب منهم من قال بالحرمة مع الجواز ومنهم من قال بالحرمة مع عدم الجواز مع عدم الجواز وهذه رواية مشهورة عند ابي حنيفة ورواية مشهورة أيضا عند الإمام أحمد أخذ بظاهر الحديث ورد في هذا الحديث لكن يمكن أن يكون هذا سليما ومعمول به لو صح الحديث ما هو الحديث؟ حديث مع رؤوفهم حديث ابن عمر حديث ابن عمر هذا الحديث وإن اشتار على الألسنة فهو لا يصح ما هو الحديث؟ رواه الإمام أحمد ورواه عبد بن حميد ورواه البيهاق في الشعب وضعفه ورواه الخاطب ورواه ابن عساكر بأن ابن عمر قال مرفوعا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم هذا الحديث لعدكم احفظوا هذا الحديث هذا حديثهم هذا الحديث الذي عندهم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام من اشترى ثوبا بعشره دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه لم يقبل الله له صلاه عليه من اشترى ثوبا بعشره دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعي في أذنيه من؟ ابن عمر أدخل أصبعي في أذنيه وقال صمتا كأنه يدعو على أذنيه بالصمم صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقوله يعني أصابني الله بالصمم إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بل في رواية عدة مرات يقوله عدة مرات ولكن هذا الحديث ضعافه أهل العلم بالحديث البخاري يقول هذا الحديث فيه هاشم فيه هاشم وهو غير ثقة وفيه بقية وهو مدلس ومعلوم أنهم يقولون حاديث بقية ليست نقية فكل منها على تقية حاديث بقية ليست نقية نقية فكل منها على تقية هذا فقالوا مثل الثوب المغصوب عندهم إذا كان من به درهم واحد حرار لا تجوز به الصلاة قالوا فالمغصوب من باب أولى وأحرار كمن صلى بثوب الناجس متعمدا متعمدا لماذا نزيد هذا القيد لأنه قد يكون الإنسان ناسيا تصور الإنسان صلى بثوب ناجس ولما فرغ من صلاته إذا بيتذكر أنه صلى بثوب ناجس يعيد الصلاة من لا الجواب الجمهور لا يعيد الصلاة والمالكية قالوا يعيد في الوقت يعيد في الوقت والصحيح لا يعيد لماذا؟ لأن الفارضة لا تصلى مرتين لأن الفريض لا تصل مرتين ولكن المالكية قالوا يعيدها من باب ماذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط قالوا جائز وما ينطبق على الثوب المغصوب ينطبق على الثوب له وحرام وينطبق أيضا على الثوب له وثوب حريب الحريب تعلمون أن الحريب حرام على الرجال كما أن الذهب حرام على حلال للرجال حلال للنساء مطلقا مطلقا وخلاف لمن قال بانه الا يعني اشياء على كل الصحيح ان الذهب والحرير بجميع انواعه واشكاله حلال على النساء حرام على الرجال علي والرجل حلال عليه ماذا الفضه ولذلك الخطاب قال يكره للمرأة أن تلبس خاتم الفضة يكره للمرأة أن تلبس خاتم الفضة وهذا غلط قالوا له لماذا قال لأن الخاتم خاتم الفضة خاص بالرجال قالوا وإين الدليل على الخصوصية وإين الدليل على الخصوصية إذا كان الله سبحانه وتعالى أباح لها الذهب وأباح لها الحريب مطلقا فكيف يكون قد سكت على ماذا على الحرام وما كان ربك نسية لا يظل ربي ولا ينسى والصحيح الجواز والصحيح الجواز والحريب يباح للرجل في بعض الصور وفي بعض الحالات شنو هي الحالة الأولى <تصفيق> إذا كان مريضا بالجراب الحكة وإذا كان أيضا في الجهاد إذا كان في الجهاد في هذه الحالات يباح للرجل أن يلبس الحارق وهذا أيضا يكون مؤقتا يكون مؤقتا طيب هب أن رجلا حبس في مكان نجس حبس في مكان نجس وأعطوه لباسا حراما كيف يصلي هذا هناك قول على أنه لا يصلي وهذا قول باطل لا يلتفت إليه بل الجمهور على أنه يصلي على أنه يصلي به وهناك قول قال يصلي ويعيد إذا أطلقوا صلاحه يعيد في الوقت وهذا أيضا مرجوح لا يلتفت إليه وهناك قول قال يصلي جالسا عاريا ولا يصلي بثوب ناجس ولا بثوب حرام ولا بثوب الحارب وهذا أيضا غير صحيح بل الحرمات مع ماذا؟ مع الاختيار وليس مع الضرورة فهموا هذا الحرمات مع الاختيار لا مع الضرورة يحرم عليك أن تصلي بثوب نجس وبثوب مغتصب وبثوب حرام لكن وبثوب الحرير لكن في حالة ماذا في حالة الاختيار أما في حالة الضرورة تصح الصلاة وبدون إثم وبدون إثم والمالكية عندهم قضية أموال الحرم أموال الحرم أراد أن يحج بها الإنسان طبعا تعرفون لأنهم قالوا الحج صحيح ولذلك الشيخ الخليل ماذا يقول من باب عاصة وصحة من باب عاصة وصحة والظاهرية قالوا لا واستدلوا بأحاديث كثيرة منها حديث يعني إذا قال لبيك اللهم لبيك قال الله لا لبيك ولا سعديك ولكن هذا حديث ضعيف والحديث لاستدلوا به إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال يأيو الرسل كلوا من الطيبة يؤمنوا الصالحاء ثم ذكر قال يأيو الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له هذا قلنا على العموم هذا على العموم والصحيح ان حجه إذا أتى بالأركان ها؟ ولم يرتكب محظورا فيكون حجه صحيحا يمكن أن يقال أنه أتى بكل الأركان ولم يرتكب محظورا محظورا يعني يفسد عليه صومه وحجه ماذا يكون؟ يكون حجه صحيحا على حسب ما ما رأينا والأمر يرجع إلى الله عز وجل في مسألة القبول في مسألة القبول ولذلك هذا قال به الأحناف وقال به أيضا المالكية وقال به المالكية وكذلك هنا تأتي قضية أخرى قضية زكاة المال الحرام زكاة مال الحرام نحن سبقا أن قلنا في الدروس الماضية هل يزكى مال الحاشيش والمال المستفاد من سائر وسائل الحرام من سائرها جميعها من الزنا من الكذب من السرقه من الربا من الغصب من, من من من هو مطالب أن يرد المال إلى اصحابها الى ولكن هو لم يفعل هل يزكي أم لا يزكي قالوا يزكي ولذلك حتى المشرك انتم تعلمون ان المشرك مطالب بماذا مطالب ب فروع الشريعة مطارب الزكا ما شاء الله عز وجل يقول فويل المشركين الذين ليوتون الزكا ومع ذلك يقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إذن فماذا نقول المال حرام المال حرام يعني من أي صفة جاء من أي صفة هل يزكى أم هناك من العلماء من قالوا لا يزكى وهذا قول أقل ما يقال فيه ضعيف أقل ما يقال فيه ضعيف بل الصحيح فيه الزكاة لماذا؟ لأن الزكاة بماذا تتعلق؟ تتعلق بالمال السلام عليكم وبركاته. الزكاة تتعلق بالمال حيث ما وجد إنما اشترت الفقهاء النصاب وحلول, الحول. النصاب وحلول الحول فإذا حصل النصاب وحصل حلول الحول نقول واجب عليك إخراج الزكا أما مصدر المال فصاحبه هو المسؤول عنه يوم القيام فصاحبه هو المسؤول عنه وسيكون هذا المال زاده إلى النار والعياذ بالله إذا كان من حرب ما هو الدليل؟ الدليل العموم الدليل العموم الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال الله وفي أموالهم حق ولم يقيد والله عز وجل ينسى لا ينسى ولذلك الأموال من حيث هي إذا كانت من وسائل الحرام تزكى ويأثم المسؤول عنها المسؤول عنها هو الذي يأثم وبهذا قال الفقهاء وكثير من العلماء بأن المال يزكى والإثم على صاحبه يوم القيامة والله تعالى أعلم ونقف هنا على تقسيم المشاق على